ستة. استمع إلى الحوار ثم أقرأ. أساتذتنا. يا أصدقائي اليوم سنتحدث عن أساتذتنا مثلاً أنا سأتحدث عن مدرسة اللغة العربية هي مدرسة نشيطة ودرسها ممتع دائماً ونتعلم منها المحادثة باللغة العربية. مدرس اللغة التركية مدرس جيد ودرسه جميل ونتعلم منه قواعد اللغة التركية. مدرسة الرسم مدرسة طيبة ودرسها جميل جدا ونتعلم منها كيف نرسم. مدرس الرياضيات مدرس مخلص. ودرسه صعب بالنسبة لي ولكنه ممتع ونتعلم منه الحساب مدرس الموسيقى مدرس طيب ويكون درسه ممتعا جدا ونتعلم منه أغانية مختلفة مدرسة العلوم مدرسة طيبة ودرسها جميل جدا ونتعلم منها كيف نعمل تجارب علمية مدرس التاريخ مدرس مخلص ودرسه جميل جدا ونتعلم منه تاريخنا القديم وما حدث في الماضي